مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لا يُبْصِرُونَ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ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 آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا لَعَلَّ مَعَ عَلَيْهِمْ قَانُو وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرْ يَا أَيُّهَا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 وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا فَلَا تَجَعَلُوا للِللهِ أَنْ دَدَ وَأَتُم تَعْلَمُ وَإِن كُنتُم فيِي ريبٍ مَِّا نَزَّلْنَا عَلَ عَبَذنَا فَأتُ بِسُورَة مِ مِثْلِهِ وَدَعُوشُ هَدَاكُمْ